<تصفيق> لهوب متني الدنيا وسال الدمع عندي وحر عيون وجنتي لهوب متني مشانه دم عي في بحر عيوني اللي يطفح يحرق وجني لو كسرت احزاني وزادت وحديتي نجوح ولامي قلبي يبتلي اندب يا محمد اندب يا علي يا حوم باسم ودي يا حوم ابو حبيب سكنه موجودين بنذكر احبابي محمد يا علي احبابي محمد يا علي يا دوسوار يا باها يا باها يا روح البشر في عيونك ما واحد يقراها بس فارس مضى من بعدك نصبت للعالم والي اندب يا محمد اندب يا علي من بعدك نصبت للعالم والي Andib ya Muhammad andib ya Ali wow. badak ya faher ibad mila العالم نورك ونور الفلاك يا حدر يا حدر رب الجاعله نور العالم نورك ونور الفداك لا انسان مثلك لا جن لا ماله يا الحب وضاوني واصبح من هالي قلبي يا محمد قلبي يا علي الحب طايولي واصبح من هالي قلبي يا محمد قلبي يا علي فاز اللي حبك والدربك سلك كلنا نحاربك يا حدر هلا فاز اللي حبك والدربك سلك كلنا نحاربك يا حدر هلا نار <نقش> الشوق <سؤال> بقلبي صارت تخطيني عند يا محمد عند يا علي صار الشوق علي قلبي طه وحيدره برين النصابهم اشرف الورى حبهم وسط قلبي طه وحيدره برين النصابهم اشرف الورى وانا بحبهم فايز دنيا واخره اصبحوا يا قايلين بحبهم ياتيلي انبي يا محمد يا علي ابو قايودي قومي يا محمد قلبي يا علي احمد احمد حبك بالقلوب حيدر حيدر ما غيرك احمد احمد حبك بالقلوب حيدر حيدر ما غيرك الهم hali andi bi ya muhamad andi ya al بيا محمد muhamad بيا علي